وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ونجعلنا وإياكم من الذين يعلمون ويعملون ويخلصون لله الدين وأن يكتب خطواتنا وخطواتكم وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأن يتقبلنا وإياكم وجميع المسلمين في عباده الصالحين هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي رحمه الله تعالى وأشكر بادئ لي بدء مركز الدعوة في جدة الذي شارك وهيأ لهذا الدرس في هذا المسجد فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد نبتدئ هذا الدرس بكلمةٍ مختصرة عن أهمية العلم الشرعي وما أمر الله عز وجل به عباده من تبين الحق ومعرفته بدليله واتباع كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فشرف الله عز وجل هذا العلم وجعله طريقا للنجاة وقرن الله عز وجل ملائكته المسبحة بقدسه التي شهدت بتوحيده قرنهم سبحانه وتعالى بنفسه تكريما لهم على ما علمهم الله عز وجل من الحق والهدى ثم قرن الله عز وجل حلو العلم بنفسه سبحانه وتعالى وبملائكته المسبحة بقدسه فقال الله عز وجل في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فجعل شهادة التوحيد وما تقوم عليه من العلم بمقتضياتها الموجبة لعبادة الله عز وجل تعالى بلا شريك التي أوجب الله عز وجل بها اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل هذه الشهادة هي رأس العلم ثم ميَّز الله ملائكته بهذا الوصف المبارك لما قرنهم سبحانه وتعالى بنفسه ثم قرن أهل العلم وهم العالمون بالتوحيد المتابعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قرنهم بالملائكه تكريما لهم وقال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين والفقه في الدين هو العلم بالتوحيد واحكامه معرفه به والتزاما واعتقادا والعلم باحكام الدين جمله فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع ولا تتحقق عبادته سبحانه وتعالى كما أمر إلا بالعلم الصحيح ولذلك تميَّز جيل الصحابة رضو الله عليهم أن كانوا هم أولئك المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام علماً وعملاً ودعوةً وصبراً على عبادة الله عز وجل فعلمهم هو العلم الصحيح وعباداتهم هي العبادة الصحيح ودعوتهم هي الدعوة الصحيح وصبرهم هو الصبر الذي أمر الله عز وجل به ولذلك جعلهم الله عز وجل خير قدوة للناس جميعا فقال الله عنهم مكرما لهم وآمرنا باتباعهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومع هؤلاء الصادقين جاء بعد ذلك أئمة التابعين فأخذوا العلم عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم جاء بعد ذلك الأئمة المجددون وهم الذين رفع الله عز وجل رايتهم في الأمة وجعل الله لهم القبول ومنهم الأئمة الأربعة المشهورون وغيرهم من أئمة التابعين ومن بعدهم ومن أئمة السنة والجماعة الذين كانوا يجددون للناس الدين للناس الدين بمقتضى البناء على دين محمد عليه الصلاة والسلام علما وعملا ودعوة واعتقادا فمما ينبغي أن يلاحظه طلاب العلم أن هذا الشرف وأن هذه الصفات التي جعلها الله عز وجل للمجددين ومدحهم في ذلك وجعل الله لهم القبول في الأمة ذلك أنهم يجددون للناس الدين ومعنى التجديد هو إزالة الغشاوة وإزالة ما رانا على الدين من البدع ومن الآراء الفاسدة وتمييز الحديث الضعيف عن الحديث الصحيح والسنة عن البدعة وتمييز الشرك عن التوحيد وإظهار الملة كما شرعها الله عز وجل فيجتمع الناس على ذلك يتعلمون العلم على بصيرة ويحيون هذا الدين وذلك هو معنى التجديد ولذلك اشتهر في الأئمة مجددون كثر كان من أعظم ميزاتهم أنهم يردون إلى الكتاب والسنة عالمين بما شرعه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل الأهواء على كثير من المسلمين فغيروا وبدلوا فصفات العلم الصحيح هو ذلك العلم الذي بني عليه الجيل القدوة وصفات المجددين هم اولئك الذين يجددون هذا الدين بناء على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحقيقه العلم اذا العمل وحقيقته حسن الاعتقاد وهذا امر ينبغي أن يشارك فيه المسلمون كلهم عاميهم وطلاب العلم لكن على طلاب العلم ان يعلموا انهم يتميزون بشيء خاص فإن العمي المسلم الذي يخاف الربه يجب عليه أن يعمل بما أوجبه الله عليه من تعلم العلم الواجب وهو ما يسميه العلماء فروض الأعيان كما نص أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي في كتاب الرسالة حيث أوجب على العمي أن يتعلم شهادة أن لا إله إلا الله أي بشروطها ومقتضياتها وأن يتعلم ما تصح به أركان الإسلام من الصلاة والحج والصيام وغير ذلك وأن يتعلم ما تصح به عقوده بالمعاملات وغيرها هذا أمر ينبغي أن تصل إليه الأمة وذلك لا يكون إلا بتعلم العلم ونشره حتى يصل هذا العلم إلى العوام ويتعرف على دين الله عز وجل ثم يأتي بعد ذلك الناس فتتسع ثقافاتهم بعد ذلك فكثير من من يجلس للعلم ينتقل إلى مرحلة أوسع من مرحلة العامي الذي يخاف الله ويتعلم العلم الواجب فينتقل إلى مرحلة أوسع من ذلك وهي أن يحصل ثقافة إسلامية وذلك كثير من شأن شباب الدعوة الإسلامية إذا جلسوا في مجالس العلم فإنهم فإن كثيرا منهم يحب أن يعرف الخلاصة في أمر من الأمور والنتيجة ويكفيه أن يعرف هذه الخلاصة أو تلك النتيجة في مسألة من مسائل الدين ويكون بها ثقافة إسلامية ويتعرف بها على حكم الله ومن هذا الوجه لا فرق بينه وبين العمي وكثير من الطلبة الذي يحبون أن يطلبوا العلم يقتصروا على هذا النحو ويكتفوا بهذا المقدار ولا يرغبون أن يكلفوا أنفسهم في على الأدلة ولا على أقوال أهل العلم ولا على المنهج الاستدلالي الذي يذكر هذا الكتاب أو ذاك والذي وصل به العالم بعد النظر في الأدلة وبيان الاستدلال إلى ذلك الحكم أو إلى ذلك الأمر فيكتفي كثير من الراغبين في العلم بما يشبه العلم الذي كان عند عوام المسلمين لما كانوا على خير في تعلم العلم الواجب ومسارعة وهذا لا يميز طالب العلم بل لا يجعله صابرا على التعلم لأنه فرق, فرق بينك وبين طالب العلم أن طالب العلم يتميز بشيء آخر ألا وهو أنه يعرف المسألة بدليلها وقد تكون النتيجة في المسألة يعرفها الكثير ويعرفها العوام وليست جديدة لكن ينفرد طالب العلم لأنه يعرف الدليل عليها ويعرف أين موضح هذا الدليل إن كان من القرآن أو إن كان من السنة ويحفظ هذا الدليل ويعرف كيف يفسر معناه على لغة العرب وماذا في قال ذلك العالم وكيف فسره وكيف فهمه وكيف توصل إلى ذلك الحكم هذا الذي يميز طالب العلم وهو إذن عارف بالأدلة حافظ لها يتعرف على معناها يصبر على معرفة كلام أهل العلم ويصبر على معرفة الطرق التي استدلوا بها ويعرف مداخلهم ومخارجهم في كتبهم وأقوالهم وفتاواهم فإذا صبر طالب العلم حتى يدخل من هذا الطريق فهو حينئذ دخل في طلب العلم وأما إن قصر عنه وضعف عنه واكتفى بالأول فإنه ليس بينه وبين العامي الصالح في نفسه المتعلم للعلم الواجب ليس بينه وبين ذلك العامي فرق كبير اللهم إلا أن ثقافته أوسع من ذلك العامي أما أنه طالب علم بمعنى يعرف كيف يدخل في الكتب وكيف يخرج منها وكيف يتعرف على أقوال أهل العلم وكيف يحفظ الأدلة وكيف يتعلم على منهج الاستدلال وكيف يعرف أن يرجع كل فن إلى كتبه فالمسألة الحديثية يعرف كيف يرجعها إلى كتبها والفقهية كيف يعود إلى كتبها ولغة العرب كيف يعود إلى لغة العرب وإلى كتب العربية بحيث يتميّذ في تلك المسألة ويعرف مقاصد كلام العرب ثم يصبر على الكتب التي يقرأها حتى يتفهّم مقاصد أهل العلم ومقاصد ذلك الكتابي ذلك المؤلف من ذلك الكتاب الذي وضعه وألّفه وهذا الأمر ينبغي أن يُعنى به طلاب العلم فإنه في الدعوة الإسلامية المعاصرة كثر الخير وتتابع الناس إلى معرفة السنن ونشر الله عز وجل بفضل هذه الدعوة خيراً كثيراً لكن كثيرا من الذين يرغبون في العلم لم يصبروا حتى يكونوا الملكة الصحيحة فقد كونوا شيئا من العلم وشاركوا في الدعوة وظهر منهم خير كثير لكن الملكة العلمية في الاستنباط والتأمُّل والتدبر والمقارنة بين المسائل ومعرفة الرجوع إلى كتب في مسألة الحديثية إلى كتب الحديث وفي المسألة الأصولية إلى كتب الأصول وفي المسألة الفقهية إلى كتب الفقه والفروق بين مسائل الدقيقة في مسائل العلم كمعرفة الاستنباط من الأحاديث والآيات ومعرفة كلام أهل العلم والصبر على التعلم الصبر على متابعة الكتب وقراءتها والنظر في فتاو أهل العلم والاستفادة منهم وحفظ العلم وتدوين مسائله والمراجعة بعد ذلك هذا قصر عنه كثير من الناس كثير من الناس الذين يحبون العلم ويرغبون فيه وقد يسعون إليه أيضا لكن لا بد أن تضيف إلى رغبتك وإلى سعيك وإلى مشاركتك في الدعوة أن هذا العلم لا بد أن تظهر لك فيه ملكة علم وعمل نعم وهذا أمر طيب ولا خير في علم لا عمل فيه ولا بد فيه من الدعوة لكن لا بد أن يتميز طالب العلم بأن تظهر له ملكة مع الوقت بحيث يشعر أنه دخل في العلم فالذي يجلس على هامش الكتب لا يدخل في العلم والذي لا يكله نفسه ال لا يدخل في العلم والذي لا يكلف نفسه فهم كلام أهل العلم لا في في العلم والذي لا يكلِّف نفسه تدوين العلم والصبر على الكتب والمراجعة لا يكون نفسه طالب علم ولذلك ينبغي لطلاب العلم هنا أن يفرقوا بين العاطفة القوية وبين الشحن العاطفي الذي قد يجده الإنسان في نفسه وهو يتأمل آمالاً كثيرة في نفع المسلمين فهذا أمر طيب ويشكر عليه لكن ألا تريد يوماً من الأيام أن تشارك في تجديد هذا الدين ألا تريد يوماً في, في هذه الأيام يوماً في هذا العصر أن تشارك في نشر السنة ألا تريد أن تشارك في نقل العلم ألا تريد أن تدفع الشبهة عن الإسلام وعن مسائله ألا تريد أن تكون لك علاقة حسنة بكتب أهل العلم وأن تصبر عليها كيف يكون ذلك إذا لم تحمل مع العاطفة صبرا على المراجعة وعلى التنقيب وعلى التعلم وعلى أن تكافح كل رغباتك الدنيوية من كثرة النوم وكثرة الجلوس فيما لا فائدة فيه وكثرة الملل وأن تعالج ما يقع على الإنسان من الرغبة في الخلود إلى الأرض وتصبر كما صبر أولئك الذين كنتم تسمعون عنهم يرحلون في طلب الحديث أو الحديثين شهراً أو شهرين ويقطعون الفيافي والقفار لكي يتعلموا مسألة أو مسألتي فإن أنتم سلكتم مسالكهم وصبرتم على العلم رجونا أن يضاف مع العلم والدعوة والعاطفة الطيبة وأن يخرج من طلاب العلم من يجددون لهذه الأمة أمر دينها عندما يحفظون العلم ويتعلمونه ويتقنونه فالعلم لا بد له من ميز ولا بد له من ملكة ولا بد له من صف وأحب أن أشير هنا في بداية هذا الدرس أنه لا بأس أن يكون المتابعين للدعوة والسامعين للعلم أن يكونوا على ثلاثة أقسام القسم الأول وهم عوام المسلمين وصلحائهم الذين يحفظون يأخذون يتعلمون العلم الواجب ويجلسون في حلق الذكر يزداد إيمانهم بما يسمعونه من العلم والخير والهدى الصنف الثاني كثير من المشاركين في الدعوة لكن قد يضعف لشواغل كثيرة وقد يكون له عذر إذا كان لا يستطيعون يتفرغ للعلم وهو أعرف بنفسه فإن كان له عذر فلعل الله أن يعذره في ذلك لأنه لا شك أن تعلم العلم اليوم ونشره من فروض الكفايات ولا بد أن يسدَّى هذا الأمر وكل إنسان حسيب نفسه النوع الثالث هو نوعٍ من طلبة العلم يجدون القوة عليه ولهم قوة على الحفظ ولهم صبرٌ على تعاطي العلم ووقتهم يعتبر كله لهذه المهمة إما أن يكونوا طلاب جامعاتهم وإما أن يكونوا أئمة مساجد وإما أن يكونوا متفرغين للعلم فأي صورة من الصور فهؤلاء ينبغي أن يتقوا الله في ولا يقيسوا أنفسهم على الصنف الثاني أو الأول فإن كثيرا من الناس من تحمله المشابهة على من يصحب فيتأثر به فالطالب الذي يتميز بالتفرغ والقوة على الحفظ لماذا يشابه الصنف الأول والصنف الثاني لماذا لا تكون ثقافتك إلا كثقافة العوام؟ أو لا يكون اهتمامك بالعلم إلا مثل اهتمام بعض الطلاب الذين يجلسون في حلق العلم يعرفون الخلاصة من المحاضرة ثم يذهبون لا شك أن هؤلاء استفادوا واستفادوا أمرا طيبا لكن لما لا تتميز عنهم وأنت الذي تفرغت وأنت الذي هيأت نفسك لكي تطلب العلم فلما لا تتميز المراجعة وتقييد مسائل العلم والمتابعة وحفظ العلم ومراجعة الكتب والمصابرة على ذلك فإن صنعت هذا فقد وقفت على طلب العلم وقد وقفت في طريق العلم موقفًا صحيحا ويرجى لك إن شاء الله أن تكون من أهل العلم العاملين الفائزين فالمقصود أن من وجد في نفسه القوة والصبر والفراغ فلا يقيس, فلا يقيس غير نفسه على غيره فإنني أعلم أن كثيرا من الطلاب الذين عندهم ملكة وعندهم قدرة يقيسون أنفسهم على آخرين مشغولين لا يستطعون أن يتفرغوا في العلم ويكفيهم أن يشاركوا في الدعوة بقدر ما يستطيعون فلا ينبغي أن يقيس هؤلاء أنفسهم على هؤلاء ويصبح الجميع مهمتهم في دروس العلم هو أن يأخذوا الخلاصة من المحاضرة أو من الدرس ثم يذهبون إلى بيوتين ولكن ينبغي أن تكون لهم مهمة أخرى وهي حفظ العلم والتدرب على ملكة الاستنباط ومراجعة كتب العلم والصبر على ذلك حتى يكونوا من أهله الشاطبي صاحب الكتاب نموذج من النماذج التجديدية التي نفع الله عز وجل بها وألف كتباً منها هذا الكتاب الذي ستدرسونه إن شاء الله ونسر الله عز وجل به الدين ونفع به المسلمين حديث مختصر بقدر المستطاع عن حيات هذا الإمام عاش هذا الإمام رحمه الله في القرن الثامن الهجري في منطقة غرناطة التي كانت تُحكم من قبل بني نصر ولاحظوا الآن أنتم القرن الثامن والقرن الثامن عاش أيضاً فيه شيخ الإسلام بن كيمية وتلامذته المشهورون منهم بن القيم وتلاحظون أن الأمة تحتاج في كل قرن إلى التجديد تحتاج في كل قرن إلى التجديد بذلك المعنى الذي بيّنته لكم فالشاطبي في هذا القرن بدأ في تجديد الدين لأنه وجد في عصره وجد أن الناس بحاجة إلى ذلك ثم بدأ ليدخل في طلب العلم كما سأعرضه عليكم ولا يزال صابرا في ذلك حتى نفع الله به غرناطة هذه دخلها الإسلام على يد طارق بن زيادة في سنة 92 يعاد الخليفة الوليد بن عبد الملك لكن في القرن الثامن وهذه حاجة الأمة إلى التجديد دائما إذا استمر الإسلام فهو كالنهر في اول ما جرى فيه صافية ثم تدخله الشوائب في أحوال المكلفين والبدع والأهواء فيحتاج إلى تجديد وتصفية في كل عصر من العصور مملكة قرناط هذه الدولة دامت ما يقارب القرنين والنصف تقريبا وازدهرت في القرن الثامن الهجري وهو القرن الذي عاش فيه الشاطبي رحمه الله وقد امتاز هذا القرن بالاستقرار السياسي وظهرت فيه وارتفعت راية الجهاد لكن أخذ المسلمون في الضعف والترف فبدأ في مملكة غرناطة تنتشر البدع وانغمس المسلمون في الملذات الدنيوية المباحة والاهتمام بالزينة والمآكل والمشارب والأعياد غير ودخلوا في كثير من المحرمات فإحتاج الإمام الشاطبي وغيره في هذا القرن في البدء بتوعية الناس إلى المخاطر التي تنتظرهم وتذكيرهم بأحكام دينهم الحنيف وظهر ذلك في كتاب الاعتصام كما ستدرسونه إن شاء الله كما ظهر ذلك في كتاب اسمه الفتاوى له فإنه عالج فيه كثيرا من المشاكل التي كانت في عصره كان هذا العصر من الحالة الثقافية اهتمامٌ من الأمراء بالعلم والعلماء وبلغت الحركة الثقافية ذروتها في عهد السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري عام سبعٍ وثلاثمائةٍ وثلاثين إلى عام سبعمائة وكان في هذا العصر من اهتمامٍ الأمير أبو الوليد إسماعيل بن السلطان يوسف الثاني بحبي الأدباء والعلماء وكانت لهم أيضا هؤلاء الأمراء كتب في العلم وكان هناك علماء مشهورون في هذه الفترة وكان المذهب السائد في ذلك العصر في غرناطة هو المالكي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمية الغرناطية أبو إسحاق الشهير بالشاطبي. ولادته تقريبا كما ذكر بعض المصنفين في القرن الثامن أي سبعمائة كانت قبيل سنة سبعمائة دراسته وهذا مما ينبغي أن يتأمَّله طلاب العلم اهتمَّ رحمه الله وأقبل منذ نعُومة أظهاره فتعلم القرآن والسنة النبوية ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى أول ما يعنى بحفظ القرآن الكريم وبحفظ السنة وليس بالضلورة أن ينقطع عن طلب العلم وحضور الدروس لكن يجعل له فترة مناسبة بحيث أنه في سنة أو سنتين أو ثلاث وهو في طلبه العلم يتم حفظ القرآن الكريم ويحفظ ما استطاع من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن والسنة النبوية وبرع في اللغة العربية وعلم المقاصد والوسائل وهذه من أهم المسائل التي يحتاج الإنسان فيها إلى الفتوى وإلى مواصلة العلم أن يكون عارفاً بمقاصد الشريعة ومقاصد العربية ومن هنا يتنبه طلاب العلم على أنه لا بد من الصبر الطويل على طلب العلم ويحتاج أن يحصله في عشرات السنين وإن حصله فذلك خير كثير فيحصل منه قليلاً ثم لا يزال يزداد لكن لن يبلغ شيئا يذكر إلا بعد سنوات طوال كان له قدم راسخة في سائر الفنون ثقها وأصولا وتفسيرا وحديثا وعربية من الملاحظات التي يمكن أن يستفيد منها طلاب العلم شموليته منهجيه في طلب العلم قال عن نفسه لم أزل منذ فتقا أو فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياتي وشرعياتي وأصولي وفروعي ولم أقتصر منه على علم دون علم ولا أفردت عنه أنواعه نوعا دون آخر أما صبره وجلده في طلب العلم ونصر السنة فقال بل خط في, الحجة عفوا خط في اللجة خوض المحسن للسباحة وأقدمت في ميادينه إقدام الجري ولذلك لابد لطالب العلم من همة من الناس كراهية للتجديد يفتون في عضد طلاب العلم لأن العلم إذا طلبته وعرفت الحديث الضعيف يجب عليك أن تترك العمل به وعرفت الصحيح لا يجب عنك أن تعمل به وعرفت السنة يجب عليك أن تعمل بها وتقول بها وعرفت كذا وكذا لا بد أن تتميز به وإن كان على خلاف ما نشئت عليه أو وإن كان على خلافه ما تعلمته أو ما ورثته عن آبائك أو أجدادك أو ما سمعت به كذا وكذا فإنه في العالم الإسلامي كما هو ملاحظ في هذا العصر انتشرت بدع وأفكار وأراء ضعيفا فإذا تعلمت العلم فينبغي لكل إنسان في كل موطن أن يكون الدليل هو قدوته وحينئذ لا بد لهم القوة ولا بد لهم الصبر ولا بد لهم من همة وإلا يقول أصنع كما يصنع كثير من الناس ويقبل الرأي الضعيف ولا يتميز بطلبي الصواب قال وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كنت أتلف في بعض أعماقه أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسبت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعدل العادل يعني لا يهمه ما يقول كثير من الناس المهم من يتعلم السنة ويتبعها ويعمل بها ومعرضا عن صد الصاد ولوم الله ويقول في موضع آخر أنه لولا ما هو فيه من الصحبة والمعونة من بعض أقرانه وأصحابه لتلف وانقطع ولذلك ينبغي لطالب العلم أن تكون له صحبة في طلب العلم وأن يكون له من طلاب العلم الذين تقدموه ومن مشائخه من يرجع إليهم ليتعلم ويصبر وحينئذ لا يقاف عليه ويرجى له الخير أما إدراكه العميق لمقاصد الشريعة فقال فشرح لي يقصد أن يقول فشرح الله لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابه وألقي بنفس نفس القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقى لغيرها مجالاً يعتد به وهذا مما ينبغي أن يتميز به طالب الحين لا مرجع لك إلا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وإن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإذك وخسران وأن العاقد عليهما أي على الكتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام وقام لي من صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تتطرق حول حماه ولا ترتجى نحو مرماه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والحمد لله والشكر كثيرا كما هو آه وهذا من أدب العالم وما ينبغي أن يقضي به طالب العلم أنه إن حصل شيئا حمد الله وأثنى عليه وسأل الله المزيد من فضله وذكر عن نفسي أيضاً في الاهتمام بالعلم قال فحملت نفسي المشي على المشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم ألتقي, التقي الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال وهذا منهج مميز ينبغي أن يكون لطالب العلم بل للمسلم عامة وهو المشي, على الجماعة المشي مع الجماعة وكما سيأتي تكسيرها في الكتاب وذكرها هنا قال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء وهي البدع التي نبه عليها أهل السنة والجماعة وحذروا منها وإن طالب العلم لا يستقيم له طلب العلم إلا بذلك لأنه في مسائل الاعتقاد أمور محفوظة معلومة كما هو المعروف في أن الإيمان العلم والعمل وأن الإيمان يزيد وينقص وأن صفات الله عز وجل تريق بجلاله نثبتها بمعناها كما ورد في الكتاب والسنة هذه محفوظات لا بد أن تحفظها وأنت تطلب العلم وتفهم النصوص الشرعية على هذا الفهم وأضرب لكم مثالاً ليهمية هذا الموضوع هب أن إنساناً يعتقد أن الإيمان هو التصديق لو حفظ النصوص كلها كل ما جاء للفظ في الإيمان كيف سيفسره؟ من يذكر الجواب؟ كيف سيفسر؟ صدق سيفسره على ما علم من قبل وهو التصديق لكن لو علم فيه الاعتقاد الصحيح أنه العلم والعمل سيفسر النصوص التي جارتت في الإيمان بالتفسير الصحيح ولذلك أهل البدع عندهم محفظات كثيرة لكن الذي ضيعهم هو أنهم يفسرون المفاهيم الأولى للإسلام تفسيرا غير صحيح ثم يأتي ويدخل بهذه المفاهيم في تفسير النصوص الشرعية فإذا جاء عند النصوص التي وردت في الإيمان قال الإيمان هو التصديق ولو أنه التزم بطريق العلم الصحيح وأخذ العلم عن أهله عن الجماعة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أن العلم، الإيمان هو القول والعمل وهو الاعتقاد وحينئذ سيفسر نصوص الإيمان بهذا التفسير ولذلك طالب العلم إذا فاته الاعتقاد الحسن ودخلت عليه الشبهة والأهواء فإنه أيضا لا ينتفع من العلم لو حفظه كله فلا بد له من أمرين لا بد له من اعتقاد حسن ولا بد له من ملكة قوية في طلب العلم من شيوخه الشاطبي ولو شيوخ كثر لعلنا نعد بعضهم اختصارا للوقت منهم أبو عبد الله محمد بن علي الفخار المتوفي سنة 754 بغرناطة وكان من أحسن قراء الأندلس تلاوة وأداء وهو مفتوح عليه في علم العربية وقد استفاد منه الشاطبي كما ذكر استفادة كبيرة ومنهم الإمام الشريف رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني قاضي الجماعة المتوفى سنة 761 بغير ناطة ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني ومنهم أيضا إمام وقته أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرّي بالمقر الكبير المتوفى سنة 758 وله شيوخ أيضا كثيرون وله أيضا طلاب أخذوا عنه العلم واستفادوا منه فائدة كبيرة له تلاميذ مشهورين أيضا من أهل العلم لا نذكرهم الآن اختصارا للوقت له مؤلفات من مؤلفاته كتاب الاعتصار الذي ستدرسونه إن شاء الله وكتاب الموافقات وله أيضا كتاب في الفتاوى عالج فيه مشاكل عصره وله أيضا شعر وإن كان شعره محدودا وله أعمال أيضا تولاها من مؤلفاته شرح رجز بن مالك في النحو الألفية وشرح جليل على الخلاصة في النحو في أربعة أسفار كبار لم يؤلف مثله وله كتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري وله بعض كتب أتلفها في حياته لم يقتنع بها لعله منها عنوان الاتفاق بعلم الاشتقاق وأصول النحو وقد أتلفها في حياته ومن أشهر كتبه كتاب الاعتصام ولا مجال الحديث عنه لأنكم ستقرؤونه تفصيلا إن شاء الله ومن كتبه أيضا كتاب الموافقات في أصول الفقه وله كتاب الإفادات والإنشادات وهو محقق وموجود في السوق وله كتاب الفتاوى له شعر محدود ومن شعره ما ذكره في كتاب الاعتصام هنا قوله لما كثر معارضوه قال بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن, بمن أداريه حتى كاد يرديني دفع المضرة إلى جلب لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني وله أيضا نظم في مدح كتاب الشفاء لقاضي عياض من الأعمال التي تولى خطة الخطابة والإمامة وكان مهتما بإحياء السنن ومحاربة البدع قال رحمه الله عن نفسه قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوايد ودخلت في سننها الأصلية شوائب من المفتذات الزوائد ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة فكيف في زماننا هذا وقد روى رويا عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير انتهى كلامه وقع في ابتلاءات كثيرة دعلكم تقرؤونا في كتاب المقدمة أشار إليها في أول كتاب في مقدمة في كتاب الاعتصام ولكنه ثبت رحمه الله وتوفي يوم الثلاثاء الثامن من شهر شعبان سنة سبع وتسعين للهجرة وبذلك يكون قد عاش أكثر من سبعين عاما قضاها رحمه الله في رحاب العلم الشرعي مكافحا صابرا في طلب العلم ونشر الحق وإحياء السنة وإماتة البدع لكتاب الاعتصام تحقيقان الأول للعلامة رشيد رضا وهو أقدمها والثاني تحقيق أيضا للأستاذ سليم الهلالي وهو وهما موجودان في السوق وسنأخذ بالأقدم وهو الكتاب الذي طبعه رشيد رضا رحمه الله للكتاب أيضاً جهد علمي اهتمت به بعض الجامعات فهناك رسالة علمية في تخريج آثار الكتاب ولعل إن شاء الله أتمكن من الحصول عليها وهناك أيضاً رسالة علمية في تحقيق الكتاب والعناية به نبتدع على بركة الله في مقدمة المؤلف من سيقرا كم تفضلون الوقت بعد العشاء ساعه وساعه وربع هم كم يناسبكم لا تشقون على انفسكم ها ساعة؟ من يقرا عندك ميكرافون في ميكرافون عندك اقرأ باركان طبعا لابد من احضار الكتاب وخاصة للطلاب العلم ولابد من التقييد ايضا على الكتاب العلم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالحبال الواثقة ولابد من التقييد على الكتاب ولابد أيضا من المراجعة اي نعم اقرأ بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادئ ذي بدء نحيي ونرحب بفضيلة الشيخ الفاضل ونشكر الله سبحانه وتعالى سعيه نسأ الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موواازين حسنات وهذا بعد شكر الله عز وجل ثم ننشكر مكتب الدوة والإرشاد وجميع الإخوىة الذين ننسهم في هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجززهم خير الجزاء فظيرة الشيخ رحب بك وحب ب في هذه الليلى فوالله إنا لنعلم ونحس بفرحة الإخوة الكرام ببداية هذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك وأن يجعلنا وفق المسؤولية التي حملت بنا فضيلة الشيخ إنك زائر أتيت على فاقة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل طلبنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الحمد لله المحمود على كل حال الذي بحمده يُستفتح كل أمر ذيبال خالق الخلق لما شاء وميسِّرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء ومصرِّفهم بمُقتَضَى القبضتين فمنهم شقي وسعيد بارك الله فيك قول المُصنِّف هنا رحمه الله وميسِّرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم علم الله عز وجل صفة من صفات موصوف بها سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وله إرادة وقد أراد الله عز وجل بعباده الخير وهداهم إلى ذلك وأرسل لهم الرسل ولم يتركهم وفق أغراضهم ولذلك الفرق بين أهل التوحيد أنهم اتبعوا العلم الذي أوجبه الله عليهم أمرهم بتوحيده وعبادته إقامة شريعته والصبر على طاعته ومن ثم دخلوا في رحمة الله عز وجل ووفقهم الله عز وجل لفضله ولم يتركهم وفق أغراضهم ومن ترك وفق أغراضه أي وفق هواه وما يريد وما يرغب فإنه عرِّض لأمن خطير ولذلك من رحمة الله أنه لم يتركنا لاتباع أغراضنا وأهوائنا بل إن من رحمة الله عز وجل أنه بيَّن لنا لو أن الناس اتبعوا أهواءهم جميعا لاقتضى ذلك زوال هذا الكون ولذلك أيضا لو اتبع الحق فهو الله عز وجل أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولكن من فضل الله عز وجل أنه لم يترك البشر الضعيف لم يتركه وحده بل أرسل له الرسل وأنزل له الكتب وإن من أمة إلا خلافيا نذير هذا فضل الله على عباده يبين لهم صفاته وكيف يعبدونه وكيف يتقونه وكيف يسعون إلى جنته وكيف ينجون من ناره وكيف يرتبون حياتهم الدنيا على وفق شريعة الله عز وجل فهذا هو فضل الله عز وجل ورحمته وهو العليم الحكيم بما يحتاجه العباد ولو تركهم لأغراضهم لهلكوا كما هلك أكثر الخلق من الكفار والمشركين والمنافقين وأهل الأهوار لماذا هلكوا وأهلكوا وظلوا وأظلوا لأنهم اتبعوا أغراضهم ولذلك طريق النجاح هو في تحقيق المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية فإذا سألت نفسك كيف تتحقق المصالح الدنيوية هل هي وفق أغراضك وأهوائك ورغبتي ورغبتك إن كان ذلك فمعروف ما يرغب الناس فيه المتعة والراحة زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الدهب والفضة فلو ترك الناس لهذه الأغراض لها لكن من رحمة الله عز وجل أن جعل منهم السعيد وهو الذي حقق مصالح دنياه وإذا سألت كيف تتحقق مصالح دنياك فلا يكون تحقيقها قطعا إلا باتباع شريعة الله وإذا أردت كيف تتحقق مصالحك الأخروية فلا يكون ذلك أيضاً إلا باتباع شريعة الله لأن مصالحك الأخروية ما هي مصالحك الأخروية ما هي من يذكر الجواب هي نجاتك من النار ودخولك الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمصالحك في الأخرى أن تفوز ولا تفوز إلا بتحتيق اتباع كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيتتحقق لك المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية قال هنا ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي والسعيد يشير رحمه الله إلى أحاديث القدر ومنها أحاديث أنس عند أبي يعلى إن الله قبض قبضة فقال هذه إلى الجنة برحمتي وقبض قبضة فقال هذه إلى النار ولا أبالي الحديث في مسند أبي يعلى والمقصود بالحديث أن الله عز وجل اطلع على ما هو كائن إلى يوم القيامة وسبحانه وتعالى لا يكون في الكون شيء إلا بعلمه وإرادته فمن اهتدى للاستقامة على الحق وتابع النبي عليه الصلاة والسلام فقد حقق السبب في النجاة لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة وآمن بالرسول العلم والعمل والاتباع فحقق السبب في النجات ولكن من وراء ذلك رحمة الله فقد هداه ووفقه وهيأ له اتباع الرسول وبلغه الحجة وبين له الحق فهو في رحمة الله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم فاجر شقي علم أمر الرسول فكابر واستنكفى واستكبر وركب هواه وظل عن سواء السبيل والله قد علم منه أنه يصنع ذلك وقد حقق هو السبب والعياد بالله الذي أوجب له دخول النار وهو البعد عن طاعة الله عز وجل فعلم الله ما يكون من هؤلاء ومن هؤلاء وكل ذلك في علمه سبحانه وتعالى اقرأ بارك الله فيه وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد ومسويهم على قبول الإلهام ففاجر وتقي مسويهم على قبول الإلهامين ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقي النجدين يقصد بها الإشارة إلى قولي تعالى مم. وهديناه النجدين والإلهامين ماذا يقصد به؟ فضل أحسنت فألهمها فجورها وتقواها نعم كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير وغليل كلٌّ منهم جارٍ على ذلك الأسلوب فلا يعدوه تقدير الأرزاق بالعدل من الله هكذا شاءت حكمة الله أن أجعل في الناس فقيرًا وغنيًا لعلّ من المناسب أن نشير أن ما يظنّه الناس أنه إذا ملك الدنيا وأعطاه الله الصحة والمال فدلّ على أن الله كرّمه أليس هكذا يعتقد كثيرٌ من الناس؟ وأنه إذا فقر وضعف وسلب الله منه الصحة أن الله أهانه هل هذا صحيح؟ طيب ما الجواب الصحيح إذن؟ مم. ما الدليل على هذا؟ هذا ابتلاء جعله فقيراً ابتلاء وجعله غنياً ابتلاء كون هذا مكرم أو هذا مهان مرتبط بأمر آخر ليس له ارتباط بالفقر والغنى ما الدليل على هذا؟ نعم؟ ها لا الدليل الدليل الاوضح من هذا احسنت إيه؟ إيه؟ ما هو تعمل الانسان ايه تعمل الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه ماذا يقول بجهله ايش يقول فيقول ربي اكرمه الله قال بعد هذه الايه كلا هذا ليس دليل التكريم لأنه قد يكون ما أعطاه الله من القوة والصحة والمال يستعمل في معصية الله فهل هو مكرم؟ الصوت واضح؟ هل هو مكرم؟ ليس بمكرم وإنما الذي كرمه الله عز وجل التكريم الذي قصد إلى بيانه هنا أنه ينجيه الله عز وجل ويكرمه في الدنيا وينجيه في الآخرة ليس ذلك مرتبط بما أعطاه الله لأنه قد يعطيه الله النعمة والصحة فيستعمله في معصية الله ثم ماذا قال الله بعد ذلك؟ ها فأما إذا ما ابتلاه ها فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أعطاه الله القليل أخذ منه الصحة فيقول إيش ربي أهانا ماذا قال الله عز وجل كلا وهي كلمة رجع وجز يعني كلا ليس الأول تكريم وليس الثاني إهانة فإذا بماذا ترتبط الإهانة وماذا يرتبط التكريم إذا كان ما يرتبط بالرزق ولا يرتبط بالصحة ولا يرتبط بالمال ولا يرتبط بالقوة بأي شيء يرتبط التكريم والإهانة أحسنت يرتبط بطاعة الله ومعصيته فمن أطاع الله واتبع شريعته فقد كرمه الله في الدنيا والآخرة وجعله من أهل النعيم وإن كان فقيرا النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجود والصحابة كانت تأتيهم أوقات يصيبهم في الجدب وتأخذهم فيها القلة ليس عندهم شيء لكن أليسهم أهل التكريم وحق لهم أن يكونوا كذلك لأنهم اتبعوا أمر الله عز وجل وقد يوسع على الإنسان لكن لا تدل تلك التوسعة على أنه من أهل التكريم اللهم إلا إن كان من أهل الطاعة نعم الرجل نعم المال الصالح للرجل الصالح ولذلك ذمت الدنيا ومدحت في القرآن والسنة بحالتين متى مدحت ومتى ذمت ما نذكر الجواب كيف هذا ما نذكر الجواب متى مدحت الدنيا ومتى ذمت تفضل نعم ذمت اذا كانت لعبا ولهوا وزينه ومتى تمدح المال ما مدح المال ذم إذا كان فتنة لكن مدح ولا ما مدح ذم ومدح والمال شيء من الدنيا فالدنيا تمدح وتذم كما ذكر أهل العلم فمتى تمدح ومتى تذم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات وخيرا عند ربك فمتى تمدح ومتى تذم هذا دليل لكن وش وجه الاستنباط منه نعم الصالح للرجل الصالح نعم لماذا مدح هنا أحسنت وقدراتك في الحياة الدنيا إذا وجهتك لطاعة الله وعبادة الله والبعد عن المعاصي فهي ممدوحة ألم تدلك على شيء ممدوح فهي إذن ممدوحة حينئذ وهنا أمر الله بتعمير الأرض لماذا لكي تكون سببا في الإعانة على طاعة الله فمن استعملها في طاعة الله وابتعد عن معصية الله فما آتاك الله من الصحة والمال والجاه والقوة فهو أمر ممدوح لأنك استعملته في طاعة الله وإن استعملت المال والصحة والجاه في معصية الله في حينئذ مذمومة فمدحت باعتبار وذمت باعتبار آخر مدحت لما كانت عونا لك على طاعة الله وذمت لما كانت عونا لك على معصية الله نعم فلو تمالأوا على أن يسدوا ذلك السبق لم يسدوه أو يردوا ذلك فما على التمالأ هنا تمالأوا اجتمعوا وتعاغدوا نعم أو يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسخوه ولم يردوه فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصاله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الايه في سوره الرعد وذكرها الله عز وجل بيانا لتوحيد ربوبيته و الهيته ومقتضى عبادته سبحانه وتعالى تدين الله في هذه الايه ان المؤمن والكافر يسجد لله اما المؤمن فيسجد ها طوعه الكافر فيسجد كرها ولذلك قال الله عز وجل هنا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ظلالهم أي المؤمن وظل الكافر المؤمن يسجد ويسجد ظله والكافر يسجد كرها ويسجد ظله كرها أيضا وهذه الآية دالة على أن الله عز وجل قهر بربوبيته جميع الكائنات أما أهل السماء فواضح بيّن لأن كل من في السماء مسبح لله عز وجل ولذلك داخل في الآية هنا الأول وهو في قولي ايش في قولي تعالى من في السماوات والمقصود بهم ماذا الملائكة ثم قال الله عز وجل ومن في الأرض من في السماوات والأرض أي ومن في الأرض الآية وإن كانت هنا عن الكافر والمؤمن وفي السماوات عن الملائكة إلا أنك إذا تأملت آيات أخرى علمت أن الكون كله ساجد لله ومن ذلك قول الله تعالى في وصف السماوات إذا السماء انشقت تنشق بأمر من؟ بأمر الله فهي طائعة لأمره أضاف الانشقاق إليها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ما معنى أذنت ها؟ استمعت أحسنت. أذنت أي سمعت فكأنها تتلقى الأمر والانشقاق المضاف إليها هو بقدر الله ليس منها لكن قدر الله عليها الانشقاق لأن هذا الكون وضع بهذا الجمال وبهذه الدقة وبهذا الإعجاز بغرض واحد وهو عبادته فإذا انتهت هذه المهمة من البشر على الأرض فإنه يزول هذا الكون الجميل يعني ليس له غرض وهذا من تمام الملك والجبروت من تمام الملك والجبروت أن الله عز وجل خلق هذا الكون البديع بهذا الإعجاز العظيم لهدف واحد وهو عبادته والهدف أعظم من هذا المخلوق يعني هذا كله التسخير لاجل أعبده أنا وأنت ولأجل يسبحه البشر ويعظموه ويعبدوه كل هذا الكون كل هذا الجمال ولذلك إذا انتهت المهمة يزول كله يزول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انشقت وجه الاستدلال هنا المرتبط بالآية أنه ليس أهل الاسلام هم الذين يسجدون وليس أهل الكفر هم الذين يسجدون كره لكن الكون كله يسجد طائعا لله وهذا دليلٌ أنها سمعت واستجابت فانظروا هذا المخلوق البئيس الذي يسمع ولا يستجيب السماء خلقها أكبر من خلق الناس ما الدليل على ذلك؟ لخلق, ها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر. أكبر من خلق الناس ومع ذلك لما وجه لها الأمر ماذا قالت؟ وأذنت أي سمعت لربها وحق عليها أن تسمع وحق عليها أي لا تملك غير ذلك ثم قال الله عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها يوم القيامة تلقي الموتى لله تلقيهم من بطنها للنشور للحساب وألقت ما فيها وتخلت وأذنت أي سمعت لربها وحقت أي وحق عليها أن تسمع ومثل قوله تعالى وما من شيء إلا يسبح بحمد الشذود فين إذن في الكون هذا أين الشذود؟ الشدود في العصاه الشدود في الكفار الشدود في الذين لا يعبدون الله عز وجل وحتى العاصي ليس فيه شدود مطلق فهو قد يعبد الله في بعض الجوانب لكن الكفار يشعرون بأنهم شاذون عن هذا الملكوت أليس كذلك؟ لكن مع هذا هم مقهورين تحت ربوبية الله هل يعيشون أمد أكثر مما قدره الله؟ هل يخلقون أنفسهم؟ هل يحددون أجالهم؟ هل يحددون الحياة التي يعيشون فيها أن يعيش في هذه الأرض أو في تلك الأرض؟ هل يحققون كل ما يريدون؟ ما يستطيعون أن يحققوا كل ما يريدون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أي لا يظنون أنهم سبقوا في كل شيء ماذا قال الله؟ إنهم لا يعجزون فحتى قدراتهم محدودة قدراتهم محدودة ومصيرها إلى الزوال وقال أهل التفسير هنا وكرها أي قد يأتون إلى الإسلام المكرهين فيسجدون كرها كما إذا أتوا بالسيف في القتال وقد تسجد ظلالهم ويسجدون تحت قهر الربوبية وإن كان كفروا بتوحيد إيش؟ ها؟ بتوحيد الألوهية ولذلك مما يدل على هذا المعنى العام أن الكفار يعترفون بأشياء كثيرة من الدين ومع ذلك فهم كفار وإن كان أخذوا بعض شعب الإيمان ولا ينسألتهم من خلق السماوات والأرض ها؟ لا يقولون الله وانظروا إلى قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للكفار قل لمن الأرض ومن فيها ماذا قالوا؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لمن؟ سيقولون لله قل أفلا تتقول قل من بيده ملكوت كل شيء أليس هذا إذعان تحت الربوبية أولئك عباد الأسلام كانوا يقولون ذلك والآية جاءت فيهم ويدخل فيها من كان من جنسهم من الكفار يقرون بذلك قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنا تسحرون أي كيف تسحرون عن توحيد العبادة لماذا لا تعبدون الله والشيطان في مقدمتهم وهو رئيسهم اعترف بأن الله ربه واعترف بأن الله يدعى فيجيب قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون واعترف باليوم الآخر واعترف بسلطان الله على الأرض وعلى اليوم الآخر ولا شك أن من المعاني العامة التي يمكن أن تدل على هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله الآصال أيضا من حيث اللغة جمع أصلٍ والأصل أيضا جمع أصيل وهو جمع الجمع وهي العشي والعشي معروف ما هو ما بين العصر إلى, إلى غروب الشمس ومنه قول الشاعر لأمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أثيائه بالأصائل وقصد بالأصائل أي بالغدو قصد بالأصائل أي بالعشي فهنا في الآية الآصال هي ما بين العشي ما بعد العصر إلى مغرب الشمس والبيت ذكره ابن الجريب في تفسير الآية في كتابه تفسير القرآن اقرأ بارك الله فيك والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة الذي نسخت شريعته كل شريعة كاشف الغمة يقصد بها المصنف هنا غمة الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الله به غمة الجاهلية فإنه كما ورد في حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب كانوا يدينون بالدين الصحيح بقايا منهم, كانوا الصحيح. بقايا منهم وليس كلهم فكشف الله بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الغمة غمة الجاهلية وظلامها وذلك بالنور الذي أرسله الله به نعم الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة فلم يبق لأحد حجة دون حجته ولا استقام لعاقل طريق سوي لأحب سوى, سوى, نعم سوى لأحب محجته لأحبي لا نعم نعم اللاحب هو الطريق الواضح اللاحب هو الطريق وسنن المرسلين طريق واضح ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام طريق واضح فاللاحب هنا كما تقول العرب التحب فلان محجة الطريق إذا ركبها أي نعم والجادة أيضا كما سيأتي في قوله هنا الجادة هي جادة الطريق نعم وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف. مؤتلف مؤتلف الشريعة كما ذكر العلماء تفسيرا لقول الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه أي في القرآن اختلافا كثيرا فلما لم يجد الناس فيه اختلافا كثيرا دل عليش هذه من الأدلة التي تثبت إعجاز القرآن وأنه من عند الله أي كتاب من كتب البشر يجي الناس يقول لو ترك هذا لكان أحسن ولو فصل هذا لكان يستحسن وأخطأ في هذه المسألة ونسي في هذه المسألة وقصر في هذه المسألة لأنه ليس أحد من لكن القرآن ما في أحد يقول لو كان هذا لكان أحسن ولو كان هذا لكان أنسب لأنه من الإعجاز بحيث أنه قهر العرب الفصحاء العرب الجاهلية واش كان عندهم؟ كان عندهم الشعر واللغة هذا هو الإعلام الذي يعيشون عليه يأكلون ويشربون ويتمتعون في جاهليتهم وأبرز ثقافة عندهم هي ثقافة اللغة والأدب والفصاحة أبرز ثقافة عندهم وكانوا يجتمعون في سوق عقاب يتبدلون الشعر وهذا أمر تميز بي عن سائر الأمم في فصاحتهم في لغتهم ومع ذلك لما جاء القرآن وقرأ عليهم صورة النجم كما ورد في بعض الآثار سجدوا سجد الكفار سجدوا أخذهم روعة البيان ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض مشرك قريش سورة صاد لما أنهى الآية العاشرة قالوا بس قف أخذهم روعة البيان ولما جاء الشقي كما ورد في سورة المدثر فسمع القرآن أول مرة قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وهكذا مدحوا وليس بقول ساحب ولا بقول كاذب ولا بقول شاعر فلما رجع وظللوه مرة أخرى نكس عن قوله فالمقصد أنه بهرهم ولم يأتوا بآية من مثله وهذا الإعجاز للبشرية كلها وأيضا لا يستطيعون أن يحرفوا فيه النصحف هذا الكفار يطبعونه في البلاد الأخارجية يطبعوا الكفار إذا أليس كذلك؟ تطبعوا مطابع كثيرة يطبعوا المسلم وغير المسلم لو يستطيعوا أن يحرفوا لحرفوا لأنهم لو حرفوا فيه حرفاً واحد أخرجه الطلاب الأصاغر فضلاً على العلماء الأكابر فهذا مما يدل على أنه لا اختلاف فيه أما معانيه أيضاً فلا اختلاف فيها فبقي السؤال الذي ينبغي التنبه إليه لماذا يختلف العلماء في بعض المسائل؟ أين يكون الخلاف إذا؟ قد يقول لك قائل إذا كان القرآن لا خلاف فيه فلماذا اختلف العلماء؟ ما الجواب؟ الخلاف في فهم العالم وليس في الكتاب الخلاف ليس في الكتاب الحق فيه واحد على الصحيح من كلام أهل العلم وهو أيضا على معنى مؤتلف لا يتناقض ألف لا أمرأ كتاب أحكمت آياته والإحكام يناف التناقض فهو على معنى مؤتلف الخلاف الذي يقع بين طلاب العلم أو المنقول في كتب الفقه هو خلاف في فهم العالم لكن ليس في الكتاب ليس في الكتاب وإنما الكتاب حق محكم نعم وجمعت تهتاء حكمتها كل معنى مؤتلف فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف فالسالك, فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية وهي التي أشار إليها المصنف وسيأتي وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهذا من فضل الله على, على الناس أنه جعل الدين الكتاب لا الأخلاف فيه وجعل واقع النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا للكتاب تطبيقا عمليا للكتاب فعند هذه الأمة كتاب الأخلاف فيه وعندها تطبيق عملي وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإذا سلكت هذا المسلك فإنه سيبقى الخلاف في الفروع وفي بعض الأشياء محدود أيضا بسبب اختلاف أفهم المشتهدين أما في أصول الدين وكلياته وأصول الشريعة ومقاصدها فذلك أمر مما يسأل الله عليه الاجتماع لكن متى يكون ذلك؟ يكون على حين فترة من العلم ولا يكون بعد نشر العلم وظهور السنة وأن يعرف الكبير والصغير أصول أهل السنة والجماعة يكون الأمر كذلك؟ حينئذ عندما ينتشر العلم وتظهر السنة فإنه يظهر للناس معنى أن هذا الكتاب كما وضعه الله عز وجل محكمة وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته تطبيقا لهذا الكتاب نعم. والناكب عنها مصدود إلى الفرق المبصرة. الناكب معناه العادل عنها يقال فلان نكب عن الطريق أيمال وعدل يقال فلان النكب عن الطريق أي مال وعدل عن الطريق أينها؟ أو الفرق الغالية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيرة واقتفوا آثاره اللائحة وأنواره الواضحة وضوح الظهيرة وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة وبين كل حجة بارغة وبين كل حجة بالغة وحجة مبيرة المبيرة الفاسدة الهالكة لأن الكفار يظنون أنهم عندهم حجج على عباداتهم وعباداتهم باطلة والمخالفون للدين من أهل الأهواء يظنون أن عندهم حجة والمنافقون لكن حججهم مبيرة أي هالكة فاسدة لكن متى يظهروا فسادها متى يظهروا أنها مبيرة إذا ظهرت الحجة وهي الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم. وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل وسلم تسليماً كثيراً القبيل هم الثلاثة فصاعداً من القوم أي نعم أما بعد فإني أذكرك أيها الصديق الأوفاء والخالصة الأصفاء هذه من كرامتي المؤلف في مخاطبة القارئ لهذا الأسلوب الماتع أما بعد فإني أذكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى. نعم في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود وهي معنى قول, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الحديث نعم فطوبى الغرباء أحسنت. الحديث أصله عند الإمام المسلم وكما ذكر النووي رحمه الله ليس الحديث بُدئ وإنما بدأ وأصله عند مسلم بدأ الإسلام غريبا وقوله هنا فطوبى تقول العرب طوباك وطوبى لك تقول العرب طوباك وطوبى لك وهو فعل من الطيب وقول الله تعالى طوبى لهم وحسن مآب كما في سورة الرعد قال ابن عباس رضي الله عنهما فرح وقرة عين فهنا الأجر الموعود به هنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ما هو الأجر الموعود به الغرباء ما هو الفرح والنعمة كما ذكر ابن عباس وهي من معنى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرحوا في الدنيا بالحق وبشرف الحق ويفرحوا في الآخرة بنعيم الله عز وجل فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم ما لهم وقيل أيضا شجرة في الجنة وكل المعاني متقاربة فالموعدون به هؤلاء الغرباء هو الفرح وهو قرة العين وهو السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية جعن الله وإياكم من أهلها اقرأ بارك الله فيك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون عند فساد الناس الذين يصلحون عند فساد الناس الحديث هنا كما ذكر رشيد رضا رحمه الله ذكر روايات الحديث وأول ما بدأ برواية مسلم عن أبي هريرة وذكر أيضا الرواية النسائي عن ابن مسعود ابن ماجة عنهما وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وذكر أيضا قال ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ ويأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها ورواه الترمذي أيضا عن عمر بن عوف المزني بلفظ إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقلن الدين من الحجاز ما عقل الأروية من رأس الجبل وهي أنثى العول أي تيوس الجبل تأرز إلى الجبال فيأرز الدين إلى الحجاز كما تأرز هذه العول إلى الجبال إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريباً فطوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي. ولواه أيضاً الطبراني وأبو نصر في الإبانة والحديث له طرق كثيرة وفي بعضها الزيادات كما سيأتي عند الشاطبي ذكرها منها حديث النزاع من القبائل فالزيادات فيه من ثلاثة أوجه الزيادة الأولى طبعا أصله عند مسلم كما سبق ومن الزيادات فيه السؤال وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء فقال النزاع من القبائل فالسؤال زيادة في بعض الروايات وكذلك جوابه النزاع من القبائل أيضا زيادة في بعض الروايات اقرأ بارك الله فيك وفي رواية قيل ومن, ومن الغرباء يا رسول الله قال النزوع من القبائل هذه رواية النزوع والذي في الحديث النزاع والنزوع والنزاع كلاهما جمع النزوع والنزاع جمع, جمع نزيع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته والنزاع من الإبل الغرائب والحديث عند ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوباً للغرباء قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل والحديث له شواهد تقويه كما سيأتي نعم وهذا مجمل ولكنه مبين في الرواية الأخرى وجاء من طريق آخر بدأ الإسلام غريبا. ولا تقوم الساعه حتى يكون غريبا كما بدا فطوبى للغرباء حين يفسد الناس اللي عند المصنف بدا ولا بدئ بدئ بدئ هذه روايه المصنف والصحيح كما سبق بدا وهناك تفسير اخر بمعنى بدئ ايضا من الاستئناف ورد هذا لكن الاظهر هو بدا نعم وفي روايه لابن وهب قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء الحديث هذا الذي ذكره الآخر فطوبى للغرباء رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ومن مصادر المصنف كما سيأتي معكم الكتب التي كتبت في البدع ككتاب ابن وضاح وغيره نعم حديث سالم بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس نعم قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يُترك ويعملون بالسنة حين تُطفى وهذا هو وجه المدح هذه أوصاف المدح وسيأتي معكم تفصيلها في الكتاب أن أوصاف الوصف الذي يمدح الاجتماع عليه هو هذا يمسكون بكتاب الله حين يُترك ويعملون بالسنة حين تُطفى هذا هو الوصف الذي عليه مدار الأحاديث في الجماعة كما سيأتي معكم وابن وهب الذي ذكره هنا هو الله بن وهب ابن مسلم شيخ الإسلام مولده في القرن الثاني سنة مئة ولقي بعض صغار التابعين اينا وفي رواية إن الإسلام بدئ غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا انه لغريب وفي روايه انه سئل عن الغرباء قال أنه سئل عن, عن الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي الحديث رواه الترمذي في سننه وابن عبد البر في جامع بيان العلم قيل يا رسول الله وما الغرباء قال الذين يحيون سنتي ويعملونها الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله ويعلمونها عباد الله في عبد الله المزني قال ابن حجر ضعيف لكن الحديث من حيث المعنى مبني على حديث السابقة وجملة ما في الأحاديث هنا كما ذكر المحققون من هذا الحديث أن أصل الحديث عند مسلم وهو كما ذكره في الحاشية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء والأوصاف لهؤلاء الغرباء وذكر الأجر يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فطوبة للغرباء فهو يرجع إلى الأصل الذي ورد عند مسلمين ووصفه هؤلاء الغرباء بأنه من من القبائل هي زيادات وردت في بعض الأحاديث يقوي بعضها بعضا فأصل الحديث عند مسلم والأحاديث الباقية يشهد بعضها لبعض سيتحدث المصنف بعد ذلك عن هذا المعنى ثم يقيس عليه ما كان في عصر جاهلية الأولى ثم يعرج على ما كان بعد ذلك ويذكره ويبين معنى وصف الغربة وكيف ينطبق على الفترة التي كان فيها ثم يستكمل بقية المقدمة وأحسب أن هذا المقدار كافٍ ان شاء الله في هذا الدرس ونبتدئ بمشيئة الله عز وجل أو نستأنف بمشيئة الله عز وجل استكمال قراءة المقدمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه وأن يكتب خطواتنا وأن يتقبلنا في الصالحين وأن يرزقنا شرف العلم وبركته في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وما يشاء لطيف ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسئلة نستلم طيب كم بقي من الوقت الآن؟ أخشى أن هذا طولنا عليكم ها؟ يقول هنا الرجاء أن يكون زمن الدرس ساعة ونصف فأني أحضر من مسافة مئة كيلو متر من أجل الدرس وساعة واحدة لا تكي هذا إن سمحتموه لي يعني ماذا نصنع بهذا بعيد عليك يعني لا نستطيع أن ننتظرك ولا نستطيع أن نزيد في الدرس لأنه يشق على الناس نعم. على راحتكم على راحتكم تبعون ساعة ونصف؟ تستطيعون؟ ما تملون؟ طيب قال هنا هل الامام الشاطبي هو صاحب متن الشاطبية؟ لا نعم يقول ما الفرق بين النسختين من هذا الكتاب؟ النسخة الأولى التي شرحها الشيخ رسيد رضا نسخة حققها المطبوع الآن مبني على بعض النسخة التي تمكن منها ونسخة سليم الهلالي ذكر فيها تخريج بعض الأحاديث وعني فيها بتحقيق الكتاب فيمكن أن تستفيدوا من النسخة الموجودة في السوق لكن النسخة التي عندي هنا هي النسخة التي قرأت عليها وشروحي عليها هي نسخة الإمام آه نسخة آه آه الشاطبي التي حققها الشيخ رشيد رضا وأنتم ممكن تستفيدون من جميع النسخ ولعل الرسائل الجامعية التي في الكتاب إذا خرجت تستفيدون منها أيضا يقول هنا أرجو أن ترسم لنا منهجا في دراسة هذا الكتاب من حيث قراءته وما يحفظ منه وما يتركه ومراجع تساعد في التوسع في هذا إن شاء الله يكون هذا من خلال دراسة النص ندلكم على بعض المراجع وتشاركون أيضاً أنتم إن شاء الله في دراسة بعض المسائل يقول هنا كيف يجب أن يكون طالب العلم من العمل والإخلاص والصبر على العلم والدعوة ولكن قد يكون هناك أمثال من المبتدئين في هذا الباب نرجو من فضيلتكم أن تصفوا لنا منهج مبسط يمكن لطالب علم مبتدي حتى يثبت على طريق العلم والحق وإجزاكم الله الخير يعني ممكن تراجع على الأشرطة التي في أداب طالب العلم وتصبر على الدروس العلمية وتتابع تحفظ القرآن عن طريق حلق القرآن تراجع بعض الأشرطة في أداب طالب العلم ليس الآن مجالا لبسطها هناك أشرطة في هذا تراجعها وتستفيد منها يقول هنا أنا ما أقرأ المقدمات لأنها طويلة شوي يقول لا يكون الخلاف بين العلماء في القرآن والسنة آياته المتشابهة هذا سيأتي معكم بحث في الكتاب أن هناك أن القرآن محكم وأن العلماء إذا ردوا التنازع إليه فإنه يرجى لهم أن يتبينوا الحقا ويسدد في ذلك فاذا وقع الاختلاط الاجتهاد لا ينافي وقوع الاجتهاد في ذهن العالم او عدم علمه بالحديث او قد بعض الاحيان قد يسهى عن الآية من القرآن وهذا وارد فالمجتهد قد ينسى قد ينسى الحديث وقد يجهل الحديث وقد يفهم دلالته فهما آخر فهذا راجع إلى فهمه وليس راجع إلى أن الكتاب ليس محكما بل الكتاب محكم كما أسلفنا في قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته وسيأتي لهذا بيان أيضا في الكتاب أن أفهام المجتهدين يقع الخلاف فيها بسبب أسباب كثيرة ولذلك من كنت تراجعون في هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام بن تيمية وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه